بسم الله الرحمن الرحيم وإي حتى أتدرم الله إن عرصه على سماواته وأراضيه لهاتذا وإنه لا يأثق به أطيب الرحل بالراشد ما لكم لا ترجلون بالله وقال والله لو تعلمون ما أعلم لضحفتم قليلا ولبتيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات يعني إلى الصرقات تجأرون إلى الله تعالى بالدعاء الملائكة لا ترجون لله رقاباً تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم أتذكرين ما من عظمة الله جل جلاله سلطاناً إن الله يمسك السماوات على أصابعه والأرضين على أصابعه والجبال على أصابعه والخلائق على أصابعه ثم يقول أنا الملك أنا الملك وما قدر الله حفظ قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مصنيات بيمينك ما لا ترجون بالله يخاف والله ما قال ربنا سآل لشيء كل, كل مرتين ما يحتاج الله أن يقول لكم ثم يعيد له مرة ثانية ويقول كن وإنما إذا قال كن من أول مرة فإن هذا الشيء يكون على ما شاء ربنا عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن, أن يقول له كن فيكون ما لك لا ترجل الله يقال الله عز وجل فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعماله ما لك لا ترجين <تصفيق> بالله <تصفيق> وقال الويل لك من الله إن لم يفكر الله عليك يوم القيام <تصفيق> يا من يرى مدى البعض جناحها في ظل في الميل بهيل الأليل ويرى من يعطع روحها في لحرها والنصف في تلك العظام المحليل ويرى خرير الدني في أوجادها متنقلا من مصر في الصلي ويرى وصول غذى الجليل بطلها في ظلمة الأحشى بغير غير ويرى مكان الوقت من أقدامها في خيرها وحكيثها المفاجم ويرى ويسمع وحس ما بيقاع بحر مظلم متأول طن علي بصوبة ترحو بها ما كان مني في الزمان الأوضل ما لكم لا ترجون لله وقار محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وثم تسلم ثم الحمد لله الذي لا يصيب لديه أمل الآملين ولا يضيع عنده عمل المسلمين الحمد لله الذي لا فوج إلا في طاعته ولا رضا إلا تتقرب إلى عظمته الحمد لله الذي صدحت له السماوات وأملاكها وصدحت له النجوم وأثلاتها وصدحت له الأنهار وأسماكها وصدحت له البحار وحيتانها والأرض وستانها وإن شيء إلا يصدف بحمد ولكن لا تصطرون تسبيحهم سبحت له سبحانه النجوم والجبال وسبحت له الآكام والرمال وسبحت له الشجر والدواب والتلال وكما قلنا إن الله عز وجل ما شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسليحهم أما بعد أيها الإخوة في الله إن الله عز وجل لما خلق الناس خلقهم على أنواع شتى فهدى طائفة منهم من الإسلام والإيمان وكانت في هذا تكرمة لهؤلاء ثم إنه عز وجل جعل طائفة يضلون بما قدموا من أعمالهم ولما خلق الله تعالى قبل ذلك آدم أخرج من ظهره بريته في الذر ثم أشهدهم على أنفسهم فقال لهم تعالى لكشبوا ربكم قالوا بلى شهدوا له عز وجل بأنه هو الإله وهم العبيد أنه هو الرب والسيد وهم الأرقاء والأذلاء أنه هو العزيز وهم الطائعون الأذلة له عز وجل لذلك شرع الله عز وجل لعباده أعمالا يتقربون بها إليه حتى يشعرهم بأنهم عباد وبأنهم عبيد وأرقى لذلك شرع لهم في صلاتهم في صلات من يسجد بين يديه ثم إذا سجدوا وضعوا هذه الجبال التي طالما كرموها وضعوها في التراب وجعلوا هذه الأنوف ترغم في الأرض عندها يقول يقول واحدهم سبحان ربي الأعلى شرع لهم عز وجل أن يقطع على أحدهم لذة, لذة النوم والرقاب ثم يقوم في ظلمة الليل سواء في شدة الحر أو في شدة البرد ليؤدي صلاة الفجر مع الجماعة وإن أعرض هذا العبد، وإن أبا، وإن تكبر ورفض أن يقوم من فراشه وأعرض عن طاعة ربه عندها يستحق العقوبة من ربه عز وجل لأن هذا العبد لم يطيع أمر سيده شرع الله عز وجل أن يفتح الإنسان ويتعب ثم إذا جمع هذا المال الذي جمعه بعرق جبينه وكدي به وجسده شرع له عز وجل إذا جمع هذا المال أن يقفد به إلى أقوام لم يتعبوا كتعبه ولم ينصبوا كنصده ولم يصد منهم من العرق كما صد منه وإنما هم أحيانا قد يكونون جالسين في بيوتهم ومع ذلك لن استحق الزكاة أمر الله عز وجل هذا العبد أن يأخذ هذا المال الذي جمعه بتعبه ونصده ثم يقدمه إليه ولا يحق لهذا العبد أن يعترض ولا يحق له أن يرفض ولا يحق له أن يبدأ أعدارا من عند نفسه أو هضاها وإن قدم ذلك أو أعرض عن ذلك استحق العبودة العقوبة لأنه عبد لم يطع أمر سيده لذلك إذا علم الإنسان أنه عبد بين يدي الله عز وجل صار كما قال ربنا سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله من وقال عز وجل في الآية الأخرى كل ما يعبأ بكم ربي لولا لا لولا لو لها التقرب والبكى فينظر إليكم عز وجل فيرحمكم لولا لأنكم تقدمون هذا وإلا فالشأن منه سبحانه وتعالى معكم قل ما يعبأ بكم ربي لذلك يا إخواني كلما كان السيد أعظم قدرا وأعظم ميكا وأعز سلطانا كان العبد منه أخوط وله أرغب وإليه أقرب لذلك كلما قل قدر الله عز وجل في قلب الإنسان هان على هذا الإنسان أن يعصي الله عز وجل أعطيكم مثال على ذلك لما تقدم نوح عليه السلام بالدعوة إلى قومه بدأ يدعوهم من الله عز وجل ويبين لهم أحقية هذا الإله بالعبادة لما تقرب إليهم بذلك وبيّنها لهم تكبر هؤلاء القوم فأمر الله عز وجل نوحاً أن يبين لهم عظمته عز وجل فقال نوح عليه السلام لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثم صاحبهم عليه السلام قائلا ما لكم لا ترجون لله وطارا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك معناه ما لكم لا تعرفون لله حق عظمته ولا تخشون له عقابا ولا ترجون له ثوابا ثم بين لهم عليه السلام عظمة الله عز وجل في الخير والطاعة ويخوفهم من الشر والمعصية فقال عليه السلام كما حكى ذلك ربنا عز وجل في كتابه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقتما طوارا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 ثم لما بين لهم ذلك وبين لهم عظمة الله عز وجل اجزادوا اعراضا لذلك إذا ذكر الله عز وجل العاصين في كتابه كما بين ذلك في عدة صور من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى إذا عرض أمر هؤلاء العصاة يبين لنا عز وجل سبب هذه المعصية فيقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره لذلك لما ذكر الله عز وجل بشورة ففلة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه وكيف أنه بين لهم الدين ودعاهم إلى الله عز وجل ثم لما أعرضوا أمره الله عز وجل أن يبين لهم عظمته فقال عز وجل كما ذكر ذلك في الكتاب العزيز قال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنجادا ذلك رب العالمين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 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ثم لما بيّن الله عز وجل هذه العظمة أراد سبحانه أن ينبه هؤلاء الناس إلى أنهم وإن عن الإيمان وإن غرصوا في الكفر أكثر فإنه عز وجل لا يحتاج إلى هذه الطاعة ولا هو سبحانه مستقر إلى هذه العبادة فقال جل جلاله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثنود لذلك يا يسواني لا يبلغ العبد درجة الصديقين المحسنين حتى يكون الله جل جلاله أرفع في نفسه من كل شيء كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم بين درجة الثانية وبعد ذلك فقال سبحانه وتعالى وإذا عليه من آياته زادتهم ميمانا كان محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يجلس إليه الناس فيحدثهم ويتحدث معهم قال فإذا ضحك إليهم وسألهم عن الأخبار سأله سائل عن شيء من أمر الشريعة والجنة والنار قال فإذا سئل عن ذلك تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان من خشية الله عز وجل وخوفني منه وتعظيمه لربه تعالى قال ابراهيم بن أشعة صادم الفضير بن عياب يقول ما رأيت أحدا كان الله تعالى في صدره أعظم من الفضير كان إذا ذكر الله تعالى عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والسجن وثابت عيناه وبكى حتى يرحمه من يكون بحضرة حتى يرحمه من يكون بحضرته وعبد الله بن المبارك يقول عنه عين محمد كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاب وذكرته له الجنة والنار وذكر بثواب الله تعالى وعقابه يصير كأنه ثور منحور من البكاء ولا يبترئ أحد منا أن يبنو منه أو أن يسأله عن شيء فإن سأله أحد دفعه عنه حتى ينتهي عنه ذلك كل هذا يا إخواني لأنهم إذا ذكر الله وجدت قلوبهم يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العلم ومعرفة الرجال يقول قال ستيان الثوري كانوا يقولون يعني أصحاب قيس بن مسلم كانوا يذكرون عنه يقول كانوا يقولون ما رفع قيس بن مسلم رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظيما لله عز وجل وكان صلى الله عليه وسلم يغرف هذا الأمر في, في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنه وذلك حتى ينزع من نفوفهم ومن قلوبهم خشية الناس ويجعلهم يتعبدون لله عز وجل وحده يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفنف كلمات إن الله لا ينام يعني هذه الكلمات إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يفقد القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل إحجابه النور لو تشف لأحرقت صوفات وجهه منتها إليه بصره من خلقه رواه الإمام Muslim وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما بين وهذا الحديث رواه مرفوعا يقول ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيره خمسمائة عام وما بين السماء الثالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيره خمسمائة عام وما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وبين السماء السابعة وبين الفرطي مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وفي رواية عن قال ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم حديث وفرجه الدارمي وصحح إسناده ابن القيم والجهد والعيثني وفي رواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مرّت بنا سحابة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما هذا؟ يريد أن يشدّهم بهذا السؤال، والله صلى الله عليه وسلم يعلم. قال ما هذا؟ قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان قلنا والعنان. قال أتدرون كم بين السماء والأرض؟ الآن أسأل الفائدة من هذه النافلة. قال تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال كذا وكذا سنة. ثم عد سبع سماوات. ثم قال فوق ذلك بحر بين أسله وأعلاه كما بين السماء إلى السماء ثم ذكر الحديث وقال في آخره والله عز وجل فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه وهذه رواية أخرى لما تقدم والحديث صححه لما ابن القيم شيخ لسان فيمية وغيرهما وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر يأخذ الجبار جل جلاله سمواته وأراضين بيده قال وقبض يده يعني صلى الله عليه وسلم قبض يده قال ثم جعل يقبضها ويدشتها ويقول أنا الجبار أنا الملك يعني أن الله يقول ذلك يوم القيامة أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون يقول عبد الله بن عمر وجعل صلى الله عليه وسلم يتميل على المنبر حتى إني أقول أهو واقع برسول الله أهو واقع برسول الله وأنا أمر يقول عليه يتميل والمنبر يتحرك من أسفل منه حتى قلت هو ساقط برسول الله صلى الله عليه وسلم وتلى قوله تعالى والأرض جميعا قفضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأمينه حديث عند مسلم وعن ابن عباس رضي الله سعاد عنهما قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمتك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك يكن ابن عباس فلما سمع صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك حتى بدت مواجدة تعجبا وتصديقا له ثم قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأبدان تستفق الله لنا يعني نطلب السقية من السماء نزول المطر قال هذا الأعرابي قال فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى يعني نطلب منك أنك تتوسط إلى الله وتدعو الله عز وجل أن ينزل الغيب ثم أخطأ بعبارة بعدها فقال ونستشفع بالله عليك يعني نطلب من الله أن يتوقف عندك أنك فرض أن تدعو الله قال فقال صلى الله عليه وسلم له ويحك أتدري ما تقول ويحك أتدري ما تقول يقول ثم سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه يعني أصابهم الحزن من ذلك والخوف ثم قال ويحك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإن شأن الله تعالى أعظم من ذلك ويحك أتدرم الله أتدرم الله إن عرشه على سمواته وأراضيه لهكذا وقال بيده مثل القبة يعني أنه محيط بها قال وإنه ليئف به أطيط الرحل بالراشد يعني أن هذا العرش لا يكاد يتحمل من عظمة الله عز وجل فوقه والحديث صححه لما أبنه ورد على من ضعته من وجوده وعن قتادة رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قول الله عز وجل فكاد السماوات يتفطرن من فوقهم يعني تتشقق فقال للسائل أتدل مما تتشقق؟ قال مما؟ قال من عظمة الله جل جلاله فوقها ولكي يعرف العبد قدره وانتصاره بين يدي الله عز وجل ينبغي يا إخواني أن يتفكر في في أصل خلقه ويعلم حقارة هذه الخلقة بين شائها يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد كلام له بديع قال وقد روى بسر بن جحاش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق في يده يوما جالس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فبسق في يده قال ثم حرك بساقه بطرة أصبعه وقال يطول الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك ونفخت فيك الروح جمعت ومنعت جمعت ومنعت حتى إذا بلغت الروح الحلقون قلت أفصدق وأنا أوان يقول الإمام بن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في كتابه مستاح دار السعادة تكلم عن أصل خلقة الإنسان وحقارة هذه الخلقة منشئها منشأها وكيف أنهما حقارة هذه الخلقة وأن الإنسان إلا ما خلق مما إن يقول كيف أن بعض الناس يتكبر على طاعة الله عز وجل وتأملوا يا إخواني وارعوني أسماعكم لعل هذا الكلام أن يحرك طلوبنا يقول ابن القيم رحمه الله انظر الآن إلى النطفة بعين البطيرة وهي قطرة من ماء مهيل مستقدر لو مرت فيها ساعة من الزمان لفسدت وأنتنت كيف استخرجها رب الأرضات العليم القدير من بين الطلب والسرائب استخرجها منقاجة لقدرته ثم جعل لها قرارا مكينا لا يصل إليها الهواء ليجسدها ولا البرد ليجمدها ولا الحر ليتسلق عليها قال ثم حفظها ثم انقلبت بعد ذلك من نصف بيضاء إلى علقة حمراء ثم جعلها مضغة لحم ثم جعلها عظاما مجردة لا كشوة عليها ثم جعلها بعد ذلك مستوية خلقة كاملة قال ولو سمع كل خلق كلهم على أن يخلقوا لها عيما أو ضفرا أو ضفرا أو عصبا أو جلدا أو شعرة لم ذلك قال ثم تأمل في قدرة الله عز وجل البارعة في تركيب العظام وانظر بسن شكل العينين قال ثم حكمة الرب تعالى أن جعل ما الأذن مرًا في غاية المرارة فلا يجاوزه الحيوان يعني هذه الحشرات فلا تقطعه داخلة إليه بل لو دخلت لأعملت الحيلة لتفرج منه قال وجعل ما العينين مارحًا ليحفظها فإنها شحمة قادرة للكساد وجعل ما الفم عذبا ليدرك طعوم الأشياء ثم قال رحمه الله وتأمل خلقة الله عز وجل اليدين. التين هما آلة العبد وسلاحه فطولهما ليصنان لبدنه كله ثم جعل الكثة عريضا ليقبض ويبسط ثم قسم الأصابع أحسن التقسيم فجعل أربعة منها في جهة وواحدا في جهة فجاءت على أحسن تقويم ولو اجتمع الخلق كلهم ليستنبطوا وضعا آخر من خمسة أصابع لما استطاعوا أن يأتيوا بوضع أحسن من هذا الوضع وكل الإنسان هذه الأصابع الخمسة نريد أن تقسمها تقسيم جديد حتى ممكن أن يقبض بها الإنسان وتخدمها أكثر لم يجد قسمة وخلقا أحسن من ذلك يقول فلن يجد إلى ذلك سبيلا فسبحان الله لو شاء لجعلها طبقا واحدا لا تنتني فلا يتمكن الإنسان عندها من القبر ولا من الكتابة ولو شاء لجعلها مقبوضة فلا يتمكن الإنسان من حمل الأشياء فسبحان من لا يقدر القدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش رب موحد ثم قال رحمه الله وتكلم يا إخواني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 من غير حادث إلى سؤال أحد ولا إلى خلق ألا تجد إنسان نائم فإذا أراد أن يقف قدمها أو صفدة أو ساقة أو نحو ذلك ما يحتاج أن يستيقظ من النوم وينظر إلى موضع الحد أو يرى مثلا علامة معينة أو نور معين يظهر لا فجد أن هذه الأفضع بإذن الله عز وجل تهتدي مباشرة إلى الموضع الذي ينبغي أن يحك وأحيانا يكون موضع صغير ما يتجاوز حجم الظفر ومع ذلك تهتدي إلي الإنسان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 بقطرة من ماء مهين ويل للمكذبين والجاحبين ثم قال رحمه الله بعد أن تكلم عن الجبال والأشجار والأنهار والسماوات والأرض قال بعد ذلك ارجع إلى النصف وتأمل حالها أولا وما صارت إليه تانيا أول ما ظهرت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا وقد خلقتك من مثل هذا يقول ثم تأمل كيف صارت إليه ثانيا قال ولو اجتمع الإنس والجن والأولون والآخرون على أن يخلق لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا إلى آخره يقول لعجز عن ذلك قال فهذا ربنا هذه آثار صنعه الذي أفقن كل شيء في قطرة من ماء مهيل فمن كان هذا صنعه في قطرة من ماء فكيف فنعه في السماوات وسعتها وعظم خلقها؟ والله عز وجل قد قال أأنتم أشد خلقا أم السماء دناها رفع سمكها تسوها فالسماء أعظم فإذا كان كل ذلك من أمر هذا المخلوق الضعيف الذي هو من قطرة من ماء النهيم فكيف يكون خلق ربنا عز وجل بما هو أعظم من ذلك؟ ثم تكلم في أربعة وخمسة أسرع عن السحاب وأما ينزل الله عز وجل به من القطر فقال رحمه الله تعالى ثم تأمل إلى السحاب وكيف يخلطه الله عز وجل معالينه ورخاوته حاملا للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن ربه عز وجل فيرسل ما معه من ماء بقدر مخطوص فيرش السحاب الماء على الأرض رشلا لا تختلط قطرة بقطرة ولا تتقدم قطرة على قطرة بل تنزئ كل واحدة منها في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه يقول ابن عباس بالمناسبة في ذلك يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما إن الله عز وجل ينزل مع كل قطرة من السماء ملك ينزلها حتى يضعها في موضعها ذكر هذا في معارج القبول يقول كل قطرة من السماء تنزل ينزل الله عز وجل معها ملك حتى يضعها في موضعها الآن احضرنا شيء قليل جدا مقدار قليل من الماء وقلنا له نريدك أن تقذفها على هذا الجهة من هذا الجدار فإنه قد لا يستطيع أن يقذفه وهو ماء قليل فكيف لو له اجعل هذا الماء موزعا في قطرات على هذه السجاد أو على هذا الجدار أو على هذه الأرض فكيف بالرب عزل وجل الذي ينزل هذا الماء من السماء على هذه الأرض ثم ينزل كل قطرة في مكان معين لا تتجاوزه ولا تتقدم عنه ولا تتأخر قال ابن القيم فانظر كيف يفوق الله هذا للعباد والجواب والطير والذر والنمل يفوقه رزقا للحيوان الفناني بالأرض الفنانية بجانب الجبل الفناني فيصل إليه الماء على شدة من الحاجة والعطش في وقت يبساره الله عز وجل ثم قال هذا وكم لله تعالى من آية في كل ما يقع عليه الشش ويبشره العباد ولا يبشرونه تسنى الأعمار دون الإحاطة بها ودون تفصيلها إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى وهنا أبيات جميلة ذكرها أيضا في عظمة الله عز وجل وبديع سنعه في المخلوقات فقال <تصفيق> لله في الآفاق آيات لعلا قلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترعيناكا قل للطبيب تخصفته يد ردايا عارف الأدواء من أرداكا قل للمريض نجا وعفي بعدما عجدت فنون الطب بمن عافاك قل الصحيح يموت لا من عله من ذي يا صحيح دهاك قل للجليل يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للجليل يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأبكى بالبكاء إلى دنا من الذي أبكاك وإذا سرى السعدان ينفث ثمه فتسألهم من ذا بالسموم حشافا واسأل كيف تعيش يا سعدان وهو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بدون النحل كيف تطاثرت شهدا وكل الشهد من حلاكا بل سائل اللبن المصفا كيف كيف كان بين دم وفرة من الذي صفاك بل سائل اللبن المصفى كان بين رجم وفرف من الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك قل للهواء تحسه الأيدي ويقفى عن عيون الناس من أفاك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبس في الصحراء يرضو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأله بالنار من أوراك وإذا ترى الجبل لا شم مناطحا قمم السحاب فسأله من أرساك هذه عجائب طالما أفنت بها عيناتهم فتحتنا أدناك اللهم ما زكى دون سائر خلقه وإلى الهدى والنور قاد فطاك بك أستجير ومن يجير سواك أدر ضعيفا يحسني بحماك يا مزرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكمه إدراك إن لم تكن عيني فرات فإنني في كل شيء أستدين علاك يا غافر الذنب العظيم وطابل النث وبقلب سائب ناجاك إلى آخر ما قال رحمه الله أيها الاسوى إذا كان هذا أصل خلقة الإنسان من نقطة قدرة ثم تجد أن بعض الناس يتجرأ على مصالفة بأوامر الله عز وجل بل إن بعضهم يتقاعث عن التجلف إلى ربه تعالى والتملط إليه يتقاعث عن التحبب والتقرب إلى عظمته جل جلاله لننظر حتى يتبين لنا عظمة هذا الرب جل جلاله لننظر إلى أحد من المخلوقات هم أعظم خلقا من هذا الإنسان لننظر إلى عبودية الملايكة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبوديتهم في أحاديث كثيرة وذكر الله عز وجل أيضا عبوديته في كتابه جل جلاله وهو يقابل بين شدة عبوديتهم وبين معصية الإنسان كما قال سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يستدون وقال عز وجل في الآية الأخرى فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة هؤلاء الملائكة كما في حديث أبي بر رضي الله تعالى عنه يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أطفت يعني إن السماء ثقلت بشدة ما فوقها يقول إن السماء أطفت وحق لها أنت أطفت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته لله عز وجل لسابدة في بل جلاله الحاجات فلا يدعى الله ولا يستغاف إلاه وأن سبحانه وتعالى بالحاجات قبل غيره وأن يكون الإنسان منذلا لضرورته دائما وقربته بالله عز وجل ولو تأملنا في الخلق لوجدنا يسدنا أن أكثر الخلق إذا احتاجوا إلى شيء أنزلوها بخلق مثلهم إذا مرض ولده بحث عن أحد من الناس يستطلق المستشفى أو إذا احتاج إلى مال مباشر ينزلها بالخلق يبحث عمن من يتفضق إليه. عليه أو يبحث عمن يدل على أحد يدينه من المال أو يسلفه ولا تجده ينزل هذه الحاجة أولا بالله عز وجل ذكر الحافر أبي كثير رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوء قال على الحافظ ابن عساكر قال كان رجل من الناس يعمل مكاريا على بغل له يركب عليه الناس يعني له بغل أو بغلين يجعل الناس يركبون عليه يؤجر هذا البغل ينقله من مكان إلى مكان قال وكان يكاربه من دمشق إلى الزبدان منطقة قديمة من دمشق قريبا من دمشق قال فركب معه ذات يوم الرجل قال هذا الرجل صاحب البغل الآن يحكي القصة يقول فركب هذا الرجل معي فمررنا على بعض الطريق من طريق غير مسلوكة الآن ذاهب به إلى الزبدان فمروا من ممر من طريق غير مسلوكة فقال لي هذا الرجل الذي على البغل خذ من هذه الطريق فإنها أقرب قال فقلت له لا حضرة لي بها قال بل هي أقرب وأنا أعرفها فسلكها قال فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق فيه قتلا كثيرون قال فقال لي الرجل امسك رأس البغل حتى أنزل. قال فشده من شدة ما ارى يعني قتل واجساد ورؤوس وايدي مقطعة قال فشدهت من شدة ما ارى وامسك رأس البغل قال فنزل ثم لما نزل شمر عن ساعديه ثم جمع عليه تيابه ربط التوبة قال ثم ثلث كينا كانت معه وقصدني قال فعلمت انه يريدني قال ففرت من بين يديه فتبعني فلما أمسكني لاشته الله عز وجل وقلت له خذ البغل بما حمل واتركني قال البغل لي وإنما أريد قتلك يعني البغل ما يحتل تناقش عنه البغل سآخره وإنما أريد قتلك مثل هؤلاء فإذا بهذا الرجل رجل من السرار يقتل الناس ويمكنهم مثل هذا المكان وإنما أريد قتلك قال فخوفه بالله وبالعطوبة في الآخرة فلم يقبل مني شيئا قال فاستسلمت بين يديه وقلت له ان رأيس أن تتركني حتى أصلي يا ركعتين قال لك ذلك وعجل قال فقمت أصلي فأرتج عليه يعني الرجل الآن واقف السكين فوقه وهذا الرجل يتذكر أولاده ويتذكر نساء ويتذكر الناس الذين ينتظرونه وعائلته ولا عنده أبصال طغار والآن ينتظر الموت قال أرتج عليه معاذ ما أدري ماذا أقرأ قال وذهب عني كل ما أحقظه من القرآن فلم يخبرني يحضر من حرف واحد فبقيت واقفا متحيرا يعني واقف ليدت ذكر الآية ما وجد قال وأهو يغرسني بسكينه ويقول هيا أفرغ هيا أفرض قال فأجر الله تعالى على لسان قوله جل جلاله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال فقرأتها فإذا أنا بفارس قد أقبل من ثم الوادي وبيده حربة فرما بها الرجل فوالله ما أفطأ فؤاده فخر صريعا قال فقطعت صلاتي وتعلقت بهذا الفارس وقلت له بالله عليك ما قال أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشب أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشب وما اذا مسك فيدا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا اياه مثل هذه السداه فعل يخلط الإنسان في دعائه لله عز وجل قال فدنب هذا الفارس وعني فاخذت البغله والحمل ثم رجعت سالما فهو سبحانه الذي أن ينبغي ان استغاث به عند الكربات به الحاجات جاء في ترجمه الفقي العابد احمد بن ابي غالب بن القلاي البغدادي 548 كان رحمه الله رجلاً صالح عابداً زاهدا متخشعاً حتى إن الناس كانوا أحياناً يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لهم لكثرة صلاحة قال جاء إليه رجل فقال له يا فلان يعني يا إمام يا أحمد إني أريدك أن تسأل لي فلاناً في حاجة كذا وكذا يعني أريد منك أنك تتوستطيعي فلان في حاجة كذا وكذا فقال له قال هذا العابد لهذا الرجل قال له يا أخيى قم معي نصلي ركعة وندعو الله عز وجل ونسأله فإني لا أدع بابا مفتوحا وأذهب إلى باب مغلق لا أدع بابا مفتوحا باب الله عز وجل وأذهب إلى باب مغلق أطرق وذكر ابن الجوزي في كتابه اللقب في أقبال الصالحين عن عبد الرحمن بن إبراهيم الفهري قال أتى رجل بعض الأمراء في حاجة فوجده ساجدا وجد هذا الرجل هذا الأمير ساجد يدعو الله عز وجل ويتبرع قال فوقف هذا الرجل عند رأس هذا الأمير يتأمل وقال سبحان الله هذا الأمير محتاج إلى غيره فكيف أحتاج أنا إليه لما لا أرفع الحاجة إلى من لا تختلط عنده الحاجات ولا تتأخر ما هو بيقول تعال لغدا تعال لبكرة والله الحاجات عندنا كثير لا يقول إلى من لا تختلط عنده الحاجات ولا تتأخر قال ثم خرج فلما انفتل الأمير من فجوده قام وقال علي بالرجل وقد سمعه ثم أتي به قال أعطوه عشرة آلاف ثم قال أتجري من أعطاك هذا قال من أيها الأمير قال إنما أعطاك هذا من كنت أدعوه وأنا ساجد ومن رجعت إليه فسأل به هو قد استجابه ومن ثمار تعظيم الله عز وجل ابتقاء وجه سبحانه في جميع الأعمال فهو سبحانه صاحب الغنى والفضل وهل تعلمون ملكا أعظم منه جل جلاله وهل تعلمون أحدا ملكه أعظم قدرا أو أعز من ربنا جل جلاله فهو سبحانه الذي قال في الحديث الكتسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه هو شركة. فهو سبحانه لم يطلب من غيره جزاء إذا أنعم عليه وإنما هو جل جلاله الذي ينعم ثم إذا شكره العبد ازداد إنعامي جاءت طبقات الشافعية الكبرى للسبكي بترجمة الشيخ العالم العابد أبي عمر بن نجي أن الشيخ أبا عثمان الحيري طلب شيئا من المال في بعض دروسه يدرس في بعض الدروس فطلب شيئا من المال يعني تبرعات وصدقات لبعض الثغور والثغور هي مراكز تجعل على حدود البلاد يرابط فيها المجاهدون يصدون بها العدو فهذا الشيخ احتاجت بعض الفضور أموال إما لطعام أو سلاح أو غير ذلك فجلت في الدرس فلما انتهى قالها أيها الناس تحتاج إلى بعض المال قال فأخذ يطلب ويطلب في الناس فتأخروا ولم يأتي إليه أحد بشيء قال فبكى الشيخ وضاق صدره وبكى على رؤوس الناس كيف الآن ندرس ونطلب هذا للمجاهدين ولا حد يعطينا قال بكى على رؤوس الناس فلما أمثوا جاءه أبو عمر بن مغين بكيث فيه ألثى درهم لما أن جاءت البيت عليه الباب لا حد يراه إلا الله عز وجل طرق عليه الباب ثم قال تفضل هذا المال فأخذه أبو عثمان ثم أخذه ودعا له ثم لما جلس من صباح غد أخذت في الليل وجعله عنده لما جاء من صباح الغد وجلس في درسه قال أيها الناس والله لقد رجوت الأجر العظيم لأبي عمرو بن نبيل فإنه قد ناب عن الجماعة في ذلك الأمر وآسى لي بمال كثير فجزاه الله خيرا فادعو له قال فقال أبو عمرو في نفسي سبحان الله هذا الشيء أكتم العمل ويظهره أنا أريد أن آتي له بالليل أكتم العمل ويظهره على رؤوس الأشهاد قال فقام أبو عمرو بالنجري صاحب المال الأصلي فقال يا شيء إني قد حملت ذلك المال من مال أمي فسألتها فلم ترضى يعني أخذت مستعد وأتيت به إليك ثم سألتها قالت لا ايتني بالمال فأخذته من مال أمي ولم ترضى فينبغي لك أن ترده علي ليعطيه إياها قال فنظر إليه وقال من ماله؟ أمي قال نعم ولم استأذن. قال فأمر بالكيس فأخرج وأعطي له قال فلما جن عليه الليل أتى أبو عمر إلى شيخه وقال خذ هذا المال ويمكنك أن تجعله في ذلك التغر أولا أن يعلم غيري ولا غيره دون يعلم أحد غيرنا أنا وأنت ومن حاجه إلى أن يعلم الناس بذلك يا شيخ قال فبتى أبو عثمان فأسكرا بهذا التعظيم لله عز وجل والقوف منه وقال إني والله أخشى من همة أبي عمر وجاءت ترجمة الإمام القدوة الفقيه عالم المصر عبد الله بن عون قال مفضل باللاحق كنا بأرض الروم فخرج رومي يدعو إلى المبارزة فهذه الناس قال فخرج رجل من المسلمين وبارز ذلك الرومية حتى جنزلة قال ثم عاد المسلم متلطما متلطما حتى دخل في الناس قال فلما دخل في سحنة الناس يريد إحفاء نفسه جعلت ألود به لأعرف من هو قال فإذا عليه المغفر فلم أعرف من هو قال فلما مضى وانزوى عن الناس حط عنه المغفر حتى يمسح العرق عن وجهه الله رحمن الرحيم يقول فلما انزوى عن الناس نزع عن نفسه المغفر حتى ينفح عرقه قال فلما انزوى وضع المغفر عن وجهه فإذا هو ابن عون وإنما فعل ذلك كله اخفاء لعمله عن وقال ابن جرير في حوادث سنة ستة عشر من الهجرة قال لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباب والغنائم أقبل رجل بوعاء كبير مملوء من الجوهر والسحف فدفعه إلى صاحب الغنائم إلى الرجل الذي يجمع الغنائن قال دفعه إليك فقال هذا الرجل صاحب الغناء قال لهذا الذي جاء بهذا الكيس العظيم قال والله ما رأينا مثل هذا الوعاء والجوهر صف وما يعدله ما عندنا ولا يقاربه يعني كل الذي تمعناه ما يأتي شيء بجانب هذا الذي أحضرته فهل أخذت منه شيئا يعني شك في. قال هل أخذت منه شيئا قال الرجل والله لولا الله ما أتيتكم به لولا خوفي من الله ما أتيتكم به كيف تتهميني أن يسرق من شيء قال فعرفوا أن للرجل شأنا وتعبدا وخشيا فقال له من أنت رحمك الله قال لا والله لا أخبركم من أنا لتحمدوني ولا أخبر غيركم ليذكروني لا أخبركم حتى تحمدوني تشكروني ولا أخبر غيركم ليذكروني ولكني أحمد الله تعالى وأرضى بتوابه ثم مضى عنهم ومن ثمار تعظيم الله عز وجل باستشعار العبد التقصير دائما وأنه مهما قدم من عمل صالح فإنه لن يبلغ شكر نعم الله عز وجل عليه فلا يعدد بقيام ولا صيام ولا صدقة ولا نفقة فكل عمل مهما عظم فهو بجانب عظمة الله تعالى حقيقة فلا يزال العبد يحتاج دائما إلى زيادة تقرب وتذلل وتملك إلى ربه تعالى أحمد بن حبل رحمه الله تعالى ذكر عنه بعض أصحابه قال كنت جالسا مع الإمام أحمد في مدلسه ومعه كتاب يقرأه علينا قال فجاء رجل إليه وقال يا إمام إن أمي مقعدة منذ عشرين سنة وقد أرسلتني إليه لتدعو الله تعالى لها فتشفى لعلها تشفى لتدعو الله عز وجل لها فتشفى قال نظر إليه الإمام أحمد معه الكتاب نظر إليه قال فغضب ثم أقفل الكتاب وقال سبحان الله الناس يظنوننا أنبياء الناس يظنوننا أنبياء بل أنت قل لأمك أن تدعوني أمك مبتلاة أنا أحوج إلى الدعاء من أمك قل لأمك أن تدعوني قال فمضى الرجل وهو متغير وضائق الصدر قال فتبعه رجل منا وقد رأينا الإمام أحمد حرة شفتيه بدعواته فمضى وراءه وقال يا رجل لا تحزن فلقد رأيت أبا عبد الله حرة شفتيه بدعواته قال الحمد لله لعله دعا الله عز وجل لها والنبي صلى الله عليه وسلم يكوانا يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره يستجيب لها الله عز وجل مباشرة قال فمضى الرجل وحرك المفتاح يريد أن يفتح بابه باب البيت وأمه مقعده مشلوله منذ عدنين سنة قال فلما سمعت الأم حركة المفتاح على الباب قامت ففتحت له الباب انظر مع هذه الاستجابة السريعة من الله عز وجل ما أعجب الإمام أحمد بن سفيه وقال نعم أنا الذي الثري في الله وسجن وعذب وحفظ الناس بقول الله الحمد عقيدتهم وغير ذلك لا كل هذا احتقار لهذا العمل بجانب عظمة الله عز وجل محمد بن واسع رحمه الله الذي قال في قصيدة مسلم كان مرة في في معركة فبحث عن محمد بن واسع فلا يجد محمد بن واسع رجل من العباد الزاهدين فقال لرجل بجانبه قتيبة القاضى قال لرجل بجانبه أبغوني محمد بن واسع الخامس وأين هو؟ فنظر الرجل فوجد محمد بن واسع يدعو ويحرك أصبع وفي رواية أنه وجد الساجد يحرك أصبع يدعو. قال فجاء إليه وقال رأيت ساجدا يدعو يحرك أصبع فقال قتيبة بالمسلم لا أصبع محمد بن واسع في الجيش يعني اثرها في الجيش أحب إلي من ألف من مئة ألف شاب بنطير وثيب شهيد. محمد بن واشع هذا يقول لو كان للذنوب رائحة ما أطاط أحد أن يجلس بجانبي هذا الرجل العابد يقول لو كان للذنوب رائحة كان خصف أنا ما أحد يستطيع أن يجلس بجانبي مرة قال له رجل إني أحبك في الله فقال أحبك الله, أحب الله الذي أحببتني له ثم قال اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغب هذه المشكلة يا إخواني. أحيانا الناس يرونني رجل صالح، عاب، زاهد. يأتي لك هذا بما سقر على فيه ويجيك هذا ويقول يا أخي ابني مريم أدعو له زك الله خير. هذا يسقط الأمد في صدري أجر على زك الله خير. ويظنون كذلك. ولعلنا إن شاء الله نصلي نكون من الصالحين. الظاهر والباطن. لكن المشكلة إذا كان الناس يحبوننا ويعظموننا لألل الله عز وجل، والله عز وجل مبتعد من هذا الأمر. هذه هي المشكلة. ومن شمار الله عز وجل. عدم الأمن من مكره تعالى أو الجرأة على معاصيه وجواب محاسبة النفس على القليل والجليل فلا تنظر إلى صغر ما فعلت ولكن انظر إلى عظمة من وكان السلف رحيم الله تعالى لشدة تعظيمهم لربهم عز وجل ولخوفهم من الوقوع في مخالفته بالمعاصي يتركون مئة باب من الحلال خوفا من الوقوع في باب واحد من الحرام وهذا هو الورع ابن حامد الورار كان من الصالحين وكان ينسخ الكتب بيده ويقتات من أجرتها وكان كثير الحج مع كبر سنه فرج إلى الحج في سنة أربعمائة واثنين فناله في طريقه عطس شديد وانقطع عن الصالح قال فجاءه إنسان من الحجاج بقليل من الماء أتاله بماء وهو مستند إلى حجر فأومأ إليه ابن حامد هذا الرجل العطشان الآن هذا الرجل الصالح أومأ إلى هذا الرجل الجائع بالماء وقال من أين هو وأين وجهه من وين هذا الماء؟ فقال صاحب المال أهذا وقت السؤال فقال نعم هذا وقته عند لقاء الله عز وجل أحتاج أن أدري ما وجهك يمكن أن تسارق هذا المال يمكن أنك غصبته من أحد يمكن أنك أخذته من غير أذن يمكن هذا المال في شبهة. يقول أعرف وجهه الآن لأن يوم القيامة سأحتاج أن أعرف ما وجهك وأبو يوسف القاضي تنهيه أبي حنيفة وأكبر القضاة في عهد الرشيد تقاب عنده مرة الخليفة هارون الرشيد ونصراني في خصومة فقضى أبو يوسف من نصراني على الخليفة الحق مع النصراني فقضى له فلما أدركت الوفاة أبا يوسف قال اللهم إنك تعلم أني غليث القضاء فلم أمل إلى أحد من الطصمين حتى في القلب حتى في قلبي ولا مرة قلت يعني ليت الحق يكون مع هذا وليس مع هذا ولا مرة حتى في القلب مل إلا في خصومة بين نصراني الرشيد. فقد تمنيت بقلبي أن يكون الحكم مع الرشيد مع أن قضيت للنصراني اللهم تغفر لهذه المعصية اللهم فإني أستغفرك من ذلك الميل يستغفر أن هذا الميل الذي مال به في قلبه ومن ثمار تعظيم الله عز وجل أن يستشعر العبد أيضا أنه مستعد إلى ربه تعالى دائما وذلك يدل عليه ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في حديث ابن عباس قال دخل ابن عباس على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند وفاته فقال له قد فتحت بك الأنفار ووسعت بك البلاد وفعلت وفعلت, وفعلت وإني لأرجو لا لك أرجو يعني لك المغفرة والرحمة فقال عمر ودست والله أني أنجو منها كتابا لا علي ولا لي لا عجر ولا وزر والبهلول بن راشد القيروان المالكي قال عن محيون بن راشد كنت بالمدينة فإذا رجل يسأل ينظر إلى عدم الإعجاب في النفس يقول فإذا رجل يسأل وهم بالمدينة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يسأل أها هنا رجل من إفريقيا فقلت له نعم أنا قال من أين قلت من أهل القيروان قال الحمد لله أتعرف البهلول بن راشد قلت نعم قال فدفع إلي كتابا وقال أوصله إلي قال فأخذت الكتاب ثم ذهبت عليه فلما دخلت فلما دخلت الفيروان دفعته إليه قال ففتحه سيدة هو من امرأة من أهل سمرقند قد كتبت فيه أنا امرأة من أهل سمرقن بفراسان أنا امرأة مجلس مجونا لم ينزله أحد إلا أنا ثم سبت إلى الله عز وجل وسألت عن العباد في أرض الله ويصف لي أربعة أحدهم بهلول بإفريقية سألتك بالله يا بهلول إلا دعوت الله أن يديم لي ما فتح لي من الخير والدين وأن يثبتني عليه قال فلما قرأه نعم يقرأ الكتاب وهذه مرة تقول أنت من العباد وأعبد أعبد أربعة على أن الأرض أنت واحد منه قال فلما قرأه جعل ينتفض, جعل ينتفض. قال ثم خرأ وسقط الكتاب من يده وجعل يبكي ويقول يا بهلول بكرت وأنت بالقيروان ذكرك أهل ثمر قند خراسان خراسان يعني عند إيران بكرت بثمر قند خراسان الويل لك من الله إن لم يسر الله عليك يوم القيامة الويل لك من الله إن لم يسر الله عز وجل عليك يوم القيامة وآخر هذه الثمرات أن يقول الإنسان متورجعا ودائما المراقبة لله عز وجل بكل حركاته وسكناته جاء عند الإمام أحمد في كتاب الزهد عن سادل أبي وقافطان قدم على عمر بمخص معنبر من البحرين قال فقال عمر وجدت والله لو أني وجدت امرأة حسنة الوزن تزل لي هذا الطيب حتى اقسمه بين المسلمين فقالت لهم رأسه عاتفة أنا جيدة الوزن فهلما أزنه قال لا قالت لمه قال إني أخشى أن تأخذيه فتفعلي به هكذا يعني تعلموا مثل البودر فتفعلي به هكذا فيلصفق بيديك فتجعلينه هكذا ومسح على رقبته قال فأصيب طيبا ومتعة وفضلا على المسلمين لا يصيبونههم يقول أخشى أن هذا الطيب مع أنه يمكن تغسل يديه ويذهب يقول أخشى أن تضعيه هكذا على رقبتك فأتمسع به أنا من هذا الطيب لا يتمتع المسلمين بمثله والبهلول بالراشد نعيد إلى سيرته قال عنه بعضهم دفع بهلول إلى بعض أصحابه دينارين ليشتري له فيهما زيتا حسنا قال فذكر للرجل أن عند نفراني زيتا هو أحسن ما يوجد هذا الرجل الآن العابد الجاهد بهلول أعطاه مال زينارين قال ابحث لي عن زيت جيد فأخذ يلسنت حتى يحضر للشيخ شيء جيد قال فذكر للقيلة قال عند هذا الرجل النفراني البائع عنده شيء طيب اذهب واشتري نفر قال فذهب إليه وانطلق بالدينارين فأخبر النفراني أنه يريد هذا الزيت للبهلول بالراشد إما هذا الرجل أخبره أو الناس أخبره قال انتبه ترى هذا الزيت العابد الزاهد بهلول بالراشد قال فقال هذا النفراني والله إن النصارى ليتقربون إلى الله بالبهلول كما تتقربون به أنتم ثم أعطاه بالدينارين من ذلك الزيت الزيت ما يعطى بكذا وكذا دينار يعني يمكن ليعطيه مثلا شيء يصير أعطاه شيء كثير يسوى مثلا مئة دينار أعطاه بدينارين ثم قال اذهب بهما إليك الرجل فرح الآن يعني هذه بيعا غيبة ذهب إلى البهلول وأعطاه إليه فأعجبه الزيت فقال من عين هو فأخبره بالقصة فقال جزاك الله خيرا قضيت لي حاجة فأسألك بالله تقضي لي حاجة أخرى قلت له ما هي قال رد علي الدينارين قلت ولماذا قال رد الزيت ثم رد علي الدنارين قلت ولما قال ذكرت قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فخشيت أن آكل زيت النفراني فأجد له في قلبي موضة فأكون لمن حاد الله عز وجل على عرض يسير من الدنيا أمر سبحان الله على خوفي على معتقده نختم هذه هذا المجلس يا إخواني بأمرهم، وهو أن بعض المعاصي أحياناً يحتاج الإنسان إلى أن ينبه الناس إليها، ينبههم فقط. أقصد بكلامي هذا، أحياناً لا يحتاج إلى أن تتكلم مع رواد المساجد عن الكبائر من المعارف، ما يحتاج أن تتكلم معهم عن عظمة الزنا عسى الله وياهم، ولا شرب الخمر، ولا قتل ما حرم الله، ولا غير ذلك، لكن أحياناً تحتاج إلى أن تتكلم عن محقرات الذنوب، محقرات الذنوب. لذلك جاء في بعض روايات وحج في الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فيهم قال إن الشيطان قد إن الشيطان قد أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي منكم بما تحتقرون من أعمالكم ما في صغيرة وتحسبون وهيلا وهو عند الله عظيم عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة من الغزوات فلما قفل راجعين من هذه الغزوة قام غلام برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حمل الرحل ليضعه على دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضع هذا الرحل على الدابة فإذا في تهم الغرب ما يعلم من الذي أطلقه واطلق عليه فوقع في فجر فمات النساء فلما مات سبر المسلمون وقال بعضهم لبعض بعض الله أكبر هل يأن له الجنة هل يأن له الشهادة. قتل في سبيل الله وترك أهلا وماله وخرج جهادا في سبيل الله بل قتل وهو يخزم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر هل يأله الجنة هل يأله شهادة بلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينبأ من الغيب بما لا ينبأهم قال لهم كلا إن الشملة التي غلها يعني الرداء الذي سرقه من الغليمة قبل أن تقسم قال إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نار لتنفهد عليه في قدره نارا ثم قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. يكلم من يا أسوان يكلم صحابه يكلم صحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير إياكم يا أبا بكر ويا عمر ويا علي وعثمان من محقرات الدنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه حتى يهلكنه لذا قال صلى الله عليه وسلم من لعائشة لما ذكرت له صفية إشدى زوجاته والي من الضرائر قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة يعني اسمتي لقد قلت كلمة لو نزدت بماء البحر لما زجت كلمة بسيطة ذكرتها عائشة يعني زوجك الثاني وتتكلم عليها يعني من هذه لا تعجبك قال هذه الكلمة يا عائشة عظيمة تحسبونه هيا لو عند الله عظيم لو نزدت بماء البحر المزجة لذا قال صلى ال... الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يتي لها لا يتي لها كلمة عادية لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطة إلى يوم يلقى وفي رواية قال تزل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وفي رواية ثالثة قال تزل بيته به في النار سبعين خليفة سلمه لا يلقي لها بالا لا لا يلقي لها بالا يقول صلى الله عليه وسلم ولأني أختم بهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم مصور حال الناس يوم القيامة يقول إذا جمع الله خلايا يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار لا أنعم أهل الأرض يعني تصور رجل ما في عمره كله في حياته ما عمره أصابه مرض ولا أصابه بيكة صدر ولا أصابه فقر ولا يعني تنازع مع امرأته ولا تخاصم مع أولاده ولا أصابه أي شيء منذ أن خلق آدم إلى أن تقمساها أنعم أهل الأرض يؤتابه لكن من أهل النار يقول صلى الله عليه وسلم فيغمس في النار غمسه لاحظ أنعم أهل الأرض الذي ماذا شده دائما نسيع صدره أبدا جغمة في النار غمسة ثم يقول الله عز وجل له يا عبدي هل مر بك نعيم قط هل بقت نعيم قط يقول لا يا ربي ماذا بقت قط ولا مر بي نعيم قط أنسى كل نعيم الدنيا غمسة واحدة همسها في النار إذا كيف إذا ترد في درجاتها كيف إذا تجرع ذخومها كيف إذا سُلِفَ بسلاسلها؟ بل كيف إذا قُلِنَ بينه وبين خيابينها؟ ثم هُي فيها؟ بل كيف إذا زجره رب العزةُ جل جلاله؟ وقال أفسأوا فيها ولا تكلمون! بالله عليك كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤثى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس واحد في الدنيا يعني أمراض وكبرات وسجن وفقر. والناس ما يحترمونه ويمكن يعني شكله وخلقته أيضا الناس ما تعجبهم ولباسه رديل وأولاده عقوه وزوجة سيئة الخرق يعني ذمع جميع المصرائب وكل البوت وصب على شخص واحد يؤتى بأبأس أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم والدين يؤتى بأبأس أهل الدنيا قال فيغمس في الجنة غمسا ثم يقول الله عز وجل له يا عبدي هل مر بك بؤس قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا بقت شدة قط أنساه كل بؤس الدنيا غمسة واحدة غمسها في الجنة إذا يا كيف إذا شرب من أرهارها كيف إذا تقلب في أحبان حورها كيف إذا نظر إلى وجه رب العزة جل جلاله؟ بل كيف إذا سمع الله عز وجل يقول سلام عليكم بما صبرتم فلعم عقب الدار سلام قولا من رب الرحيم بل بل كيف إذا نظر إلى وجه ربه جل جلاله؟ وهو يقول له يا عبادي هل رضيتم هل رضيتم هل رضيتم بالله عليكم هل يهل يذكر شيء من الدؤوف الذي يصاب الدنيا؟ لذلك إخواني كل هذه الأمور. ينبغي أن تكون كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المدهش أو في صيد الخاطر يقول إن من الكلمات كلمات ينبغي أن تنحة على القلب كما ينحة بالإزميل على صخرة الصماء منها يعني هذه الكلمات الجيدة أن شدة الطاعة شدة قيام الليل شدة النفق أحيانا شدة الجهاد شدة الحج أن شدة الطاعة تذهب وتبقى لزأتها وحسناتها. قيم ليل ساعة ساعة ورصاعة في لكن تبقى حسناتها ولذاتها وأن لذة المعصية تذهب وتبقى سيئاتها وحسراتها كل هذه تثنى وتثنى كما قال الأول تثنى النجادة ممن النار صوتها من الذنوب ويبقى الذل والعار تبقى عواقب سوء فيما غبتها لا خير في لذة من بعدها النار وقال الأول حاسا على الصبر على مثل هذه الأمور اصبر لمر حوادث الدهري فلتحمدن مغبة الصدر ونهد لنفسك قبل ميتتها وابخر ليوم تفاضل الدخر فكأن أهل تقدعوك فلم تسمع وأنت محشر الصدر وكأنهم قد هيئوك بما يتهيئنها من العطري وكأنهم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وظلمة القبر أم ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والتدري أم ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر وضع الحساب صبيحة الحشر ما حجت في هذه وما قولك لربك بل وما العذي ألا تكون أخذت عذرة أو أقبلت نفسدبرت من أمري نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا ونجعلنا ممن يسمعون القولة يتبعون أحسن اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك فعل الخيرات وترك المكرار وحب المساكين وإذا عرضت بعبادك ذتنة تقبضنا إليك غير فجائع ولا مسونين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد